وَلََّا جَأَهُم كِتابَابُ مِن عِندِ اللهَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَاهُم وَكَانوا مِ قَبللُ يَسْتَفِْحونَ على الذيَّينَ كَفَرُوا فَلََّا وَكَانوا مِ قبلَلوا يَسْتَفِْحونَ علىَّينَ فلعنة الله على الكافرين